bu <laughs> bu مش عايز تدوب قلت لا قلت لا حالو قلبك راح يدوم ده ده وانت مش عايز تدوم I'm I'm